فقبل يومين استفتح أبناؤنا وبناتنا عامهم الدراسي الجديد في جو مشحون بالتغيرات والتطلعات بعد مضي أيام نالوا فيها السعة والراحة معاشر المؤمنين ها هي أيام الاجازه قد انقضت ونتائج اعمالها قد انطوت والناس في ذلك بين مرحوم ومحروم محروم قد حرم لذة الخير واستغلال اوقاته واوقات ابنائه ومرحوم قد وفق للخير والفضل ووقايه ابنائه ولنا في خطبتنا الأولى هذه بعض الوقفات والتوجيهات مع بداية هذا العام الدراسي نصحا وتوجيها وتذكيرا فمن ذلك عباد الله شكر الله على نعمه الظاهره والباطنه ومن النعم نعمه التعليم بل ومن النعم التي يجب أن تُشكر نعمة الأمن والاستقرار، وسلامة الأوطان، وتذكَّروا آباءنا وأجدادنا الذين حُرِموا هذه النعمة، ولا يزال بعضهم يتجرع مرارة الأمية، بل وانظُروا إلى البلدان التي عمَّها الخوف، وحُرِم أبناؤها من التعلُّم والتعليم، ومن الوقفات، بل من التوجيهات للطلبة والطالبات، أن يعتبروا بقاضية الأخلاق بيك بقضية الأخلاق, الأخلاق والترربية فالعلوم الدنياويية في تقدم دائم. والاخلاق في تراجع وتدني والواقع يشهد للانحلال الاخلاقي الموجود مع تطور الفضائيات والانترنت تاملوا في اللباس الموجود والعقل المفقود ابناؤنا قد ضاعوا إلا من رحم الله موضات عجيبه وغريبة بدءا من ابناء الابتدائيات ما هذه ما هذه التسريحات للشعر وما هذه الالبس الالبسه التي يستحي المؤمن من ذكرها بل حتى الأدوات المدرسية أصبحت لها رسالة أصبحت لها رسالة ذات أبعادٍ وأهمية وأصبحت الأقلام تسوَّر كسجائر الدخان والمقلمات بشعائر علم الكفار والمحافظ فيها الصلبان وشعارات عبدة الهوى والشيطان أيها الأبناء احذروا من تضيع الأوقات والتجمُّع في الساحات كونوا صادقين كونوا صادقين مع معلميكم وحضر الكذبة والغيش وحضر من التجارب التي بتوليا بها بعد الأاقفال والأبناء فتراهم يجربون المنكرات على سبيل سبيلتطول والاستكشاف بد من التدخين إلى المخددررات والمكسات إلى مصاحبة الفتايات والرسال التي والرسلة والرسلة إلى بناتنا. أن يحذرنا من التبرج والسفور فهو داعيه الفجور والحذر الحذر والحذر الحذر من الحجاب المزيف فالحجاب ستر وعفاف وليس زينه واستشراف معاشر الابناء معاشر الابناء الاعزاء التزموا خلق الحياء فهو خير كله وهو الدين كله ولا يأتي الحياء إلا بخير والحياء من الإيمان يقول الربيع تلميذ الشافعي رحمه الله قال ما اجترات ان اشرب الماء والشافعي والشافعي ينظر الي الله أكبر يا عباد الله ماذا يقول ماذا يقول بعض طلبتنا ممن يدخم يضخ امام اساتذته ومعلميه ومن تتجلى تتجمل امام معلمها وكيف بمن وكيف بمن نزع الحياء أو نزع الحياء منهم فاصبح الطالب يجالس الطالبه امام الاساتذه وفي زمن غير بعيد وهو زمننا وهو زمننا نحن كنا نلعب في الشوارع والازقه فإذا راينا المعلم اختفينا فإلى الله المشتكى من تغير الاحوال ومن التوجِهات للآباء والأمَّهات أن يعلموا أن العِبرة ليست بشراء الأداوات والملابس وإنما العِبرة بالوقوف في وجه هذا الغزو الفكري وإن إهمال الكثير من الأبناء هو بسبب غفلة الوالدين فيخرجُ الوالد، ولربما لا يعرف مدرس ولدِه ولا يلتقيه إلا بعد فوات الأوان معاشر الاولياء راقبوا ابنائكم في اوقاتهم وأوقات دخولهم وخروجهم راقبوا البساتهم راقبوا جلساهم ومن يصاحبون وراقبوا هواتفهم ومواقع تواصلهم إن كان لهم ذلك احذروا من تدليلهم احذروا من تدليلهم التدليل الفاحش ولا تغلب جانب العاطفه لا تغلب جانب العاطفه في التعامل معهم تجاه اساتذ ومعلميهم أكثروا الدعاء لهم فدعاء الوالدين مستجاب صاحبوهم وارفقوا بهم في مراحل ما يسمى بالمراهقة واحرِسوا على ربطهم ببيت الله تعالى وكما تحرِسون على تعليمهم في المدارس فاحرِسوا على تعليمهم القرآن فهو نورٌ وفيه الخير والهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أيها الآباء والأمهات احذروا احذروا وان تهدموا ما بناه المسلحون في عشرات السنين بغفلتكم عنهم فالبناء صعب والهدم سهل جدا جدا جد سهل وما يبنى في عشرات السنين يهدم في وقت يسير إن الأمر صعب والخطر يداهمنا ويداهم ابنائنا بالأفكار المنحرفه ومن المصائب عباد الله غربه الدين غربه الدين بين ابنائنا وتركهم وتركهم للتدين بل أصبح المُصلِّ بينهم غريبًا والذي يخالف هواهم غريبًا والذي يحلِقُ شعره حلاقةً عادية أصبح غريبا في هذه الأزمان والمحجَّبة, والمحجبة أصبحت غريبة والأكثرون في اتباع الهوى والموضات معاشر الآباء معاشر الآباء من الغش أن لا ننتبه لابنائنا وبناتنا أيها الأبو الحبيب كيف ترضى بمظهر ولدك العجيب وتقول قول اترك الولد هكذا والاولاد كلهم هكذا او اترك البنت تلبس ما تشاء أو تتحكم في لباسها امها المستينه المغلوبه تشتري لها ما تشاء من اللباس وترضى به وفي الحديث المتفق عليه عن معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنَّة متَّفَقٌ عليه فعار كلُّ العار أن يستدعِي المعلم وليُّ الطالب والطالبة لأجل لباسِه ومظهرِه وبدايةٍ, وبداية حرافِه فيقول الوليُّ بكل وقاحَة وما دخلُك وما شأنُك وهذا وقتهم وهذا زمانُهم وهم مُقبلُون على الدنيا ساءَت الكلمات وساءَ قائلُوها كذبا ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ومن التوجيهات رسالتنا للمعلمين والمعلمات أيها الأفاضل رسالتكم شريفه وغايتكم نبيله استأمنكم الاباء والامهات ودفعوا إليكم فلذات أكبادهم مسؤوليتكم وأمانتكم عظيمة وأنتم القدوة واللبنة الأساس كونوا قدوةً للأبناء لتكن لكم صدقةً جارية في كل الأرجاء التزموا بالصدق والإخلاص والإتقان والتزموا بالحضور واحترام الوقت في الدخول والخروج خاطبوا بحسب عقولهم وارفقوا بضعيفهم واعدلوا بينهم وانتبهوا لألفاظكم فلا تخاطبوهم بأسماء الحيوانات من وصفهم بالحمير والبقر وغيرهم كما سمعنا عن بعضهم واحذروا أفعالكم فلا تخرج التلاميذ أمام بعضهم البعض فتركبهم عقدة نفسية تصاحب هذا التلميذ في حياته كلها فيضيع ويهلك هذا الطفل ويكون السبب منه وأنت أيها المدرِّس وأنت أيها المدرِّسة احذروا من غيبه بعضكم البعض او التهوين من شأن مسؤوليكم واحرسوا على سلامة مظهركم او مظاهركم وعدم التشبه بالكفار فكيف يرجى فكيف يرجى لسلامه الاجيال وبعضهم يدرس عند يدرس عند متبرجه او متنمسه أو متكشفه أو مترجله او من تشجع إقامة العلاقات العاطفيه والرسائل الغراميه بين الجنسين احرسوا على بقدر ما تستطيعون، ومن جلوس الطلبة مع الطالبات، وبعض الناس أصلحهم الله في الابتدائيات، يلزم الذكور بالجلوس مع الإينات، إن المتأمل في أحوال المجتمع، لا يجد أن الاختلاط قد عم في المجتمع وانتشر سره وبابه ووباله وهو اصل كل بليه وشر وقد جرب العقلاء في البلاد الاباحيه من البلدان الحربيه جربوا أن التعليم غير المختلط هو افضل بكثير من التعليم المختلط فماذا نقول فماذا نقول نحن وإلى الله المشكه اقول ما تسمعون واستغفر العظيم الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وتقدموا بارك الله فيكم تقدموا عن إخوانكم في الخارج تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم الحمدُ بالله رب العالمين، ولا عُذوان إلا على الظالمين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وليُّ المُتَّقين، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه سيد الأولين والآخرين، أما بعد عباد الله كلمةٌ, كلمة أمرُها عظيم وفضلها كبير واجرها كثير ولا شك ان لها منزله عظيمه فيها كل خير وبركه كلمه حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرها في مواقف كثيره بل افتتح المولى تبارك وتعالى سور القران بها إلا براءه لعلكم عرفتم هذه الكلمة، ألا وهي البسمله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو قول بسم الله ورغم شرفها وعظمها إن كثيرا من المسلمين لا ييعيرها لا ييعيرون لها التماما ومن تفقغ بها ربما لا يعرف ما معناها ومن أعرف معناها لا يستشعرها عند الّ بها فبسملة عبااد الله فيها الاستيعانة بالله على قضائ الأشياء يكون ذاكرها مصاحبا بس الله إذا أقدم علىفعلد ما من قراءة أو كتابة أو أكلن أو شرب أو غير ذلك من الأفعل. وفيها خيرٌ وبركة كما سنُبيِّن من خلال سرد مواضِع بكرها كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يفتتِفُ رساله رسائله, رسائله إلى المُلوك فعن ابن عباسٍ إن, أن أبا سُفيان أخبره قال فدخلنا عَلَى هِرَقْلٍ فَأَجْلَثَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَى بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمدٍ رسول الله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتَّبَعَ الهُدى أما بعد رواه البخاري وفعل, وفعل نفس الأمر نبي الله سليمان عليه السلام لما أرسل رسالة إلى بلقيس ملكة سبأ كما قص علينا المولى تبارك وتعالى حيث قال عنها قالت يا أيها الملأ أُلقِيَ إليَّ كتابٌ كريم إنه من سُليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تَعْدُوا عليَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ومن عظمها عباد الله أمر بها نوحٌ عليه السلام قومه أن يقولوها عند ركوب السفينة لما جاءهم الطوفان قال جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفورٌ رحيم وقال السعديُّ رحمه الله أي تجري على اسم الله وترسُّو على اسم الله وتجري بتسكيلِه وأمرِه وهي سببٌ لحفظ الإنسان من كل سُوء فعن عُثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبدٍ يقول في صباح كل يومٍ ومساء كل ليلةٍ بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميعُ العليم ثلاث مرات لم يضرَّه شيء رواه الترمذي ولفغلها وعظم شأنها حثَّن النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها عند الخروج من البيت فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال كفيت كفيت وبقيت ويتنحى عنه الشيطان رواه الترمذي ويقولها المسلم إذا دخل البيت ايضا اذا دخل البيت ايضا بل هي سبب لمنع الشيطان من المبيت والعشاء فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله اي قال بسم الله فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر فلم يذكر الله فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء ولهذا حث صلى الله عليه وسلم ربيبه عمر بن ابي سلمة على التسمية قبل الطعام رغم صغر سنه فعنه رضي الله عنه قال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 ومن بركتها إذا اجتمع الناس على طعام ولم يسمي احدهم حتى لو كان معهم حتى لو كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشه رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلُ طعامًا في ستةِ نفر من أصحابِه فجاءَ أعرابيٌّ فأكلَه بلُقمَتَيْن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لو كان ذكرَ اسم الله لكفاكم فإذا أكلَ أحدُكم طعامًا فليَذكُر اسم الله أي فليقُل بسم الله فإن نسيَ, فإن نسي أن يذكُر اسم الله فيقول فيقول بسم الله أولَه وآفِرَه، رواه أحمد وهو صحيح ومن فضِّ هذه الكلمة, الكلمة عباد الله أن يقولها المرء إذا أخذ مجعَه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغَى أحدُكم إلى فراشِه فلينفض فراشه بداخلة إيزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإذا أنسكت نفسي فارحمها وإذا أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين رواه البخاري ومسلم ومن مواضع ذكرها أن يذكرها الرجل إذا أتى أهله فعن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك رواه أحمد ويقولها أيضاً من تعفر أو أوشك على السقوط فعن أبي تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال أثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار فقللت تععس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا ق تععس الشيطان تعاظم وقال بقتي صعته وإذا قلت بسم الله تساغ حتى يصير مثل الدذباد الى محمد. ومن فضلها أن لا تؤكل الذبيحه اذا لم يذكر اسم الله عليها لقوله جل وعلا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ولحديث وفي حديث انس قال ضحى ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين فرايته فرايته واضعا قدمه على صافيهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده وهي من سنن الوضوء فعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهناك مواضع أخرى كثيرة سأذكر بعضها مُجرَّدَةً عن الأدِلَّة لضيق الوقت وهي عند غلق الأبواب وتغطية الآنية يقال بسم الله وعند الاستشفاء والرُقية وعند الصيد وعند ركوب الدابة والإبل وإنشئ قُل جميع المركوبات من سياراتٍ وحافلات وغيرها من وسائل النقل وعند وبع الميت في قبره وعند وبع التياب وعند مواجهة الأمور الصعبة وغير من الموااضع فربوا على هذا أيها المسلمون وعلمها ابناكم علمها ابناءكم بقةة وراقببهم فيها وستبقى هذه الكلمة ستبقى قالدة ما بقي المسلمون وإن أراد حها من الأرااض ففي الحديث. ففي الحديث الذي رواه البخاري في صلح الحديبية قال فجاء سهيل بن عمرو وكان مشركا في ذلك الوقت بل كان هو رسول المشركين فقال سُهيلُ بن عَمْر للنبي صلى الله عليه وسلم هات اكتُب بيننا وبينكم كتابًا فدعى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فقال سُهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتُب باسمك اللهم فقال المسلمون واللهِ لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أكتُب باسمك اللهم فرغم أنه عليه الصلاة والسلام استجاب لمطلَب سهيل وحدَف الرحمن الرحيم إلا أن النتيجة، ماذا كانت النتيجة؟ كانت فتحًا مُبيناً، فتح الله على نبيَّه مكَّة بعد سنتين فكان النصر, فكان النصر للمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اعلي كلمتك اللهم أعلي كلمتك وكلمة المسلمين رب العالمين اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا واهد شاباتنا واهد الاولياء إلى تربية ابنائهم تربيه اسلاميه واهد المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات وجميع الاساتذه والمديرين واصحاب الادارات وكل من له شان في تربية الأبناء، اللهم اهدهم إلى صالح الاعمال وصالح الأخلاق يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل قاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم آمن في أرضاننا اللهم آمن سرما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلماءنا وارحم مشايخنا وكل من علمنا وكل من كان له فضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشفي مرضى المسلمين في مرضى المسلمين، اللهم وارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورماء اللهم كُن لهم عونًا ونصيراً. اللهم إنهم لا يملكون وليٍّ سواء يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ودمر البوذيين المشركين الذين تسلطوا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارِك على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما بارَكت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدٌ، سبحانك اللهم وبحمدِك، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، أستغفرُك وأتوبُ إليك